احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل هل رد الاحاديث الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم بزعم انها لا تتناسب مع هذا العصر يعتبر من النواقد لا شك ان رد الاحاديث بمثل هذا الزعم ناقض من نواقض الاسلام لان شريعة النبي عليه الصلاة والسلام كما أنها كاملة تامة لا نقص فيها بوجه من الوجوه فهي صالحة لكل زمان ومكان فشريعته عليه الصلاة والسلام شريعة صالحة لكل زمان ومكان فمن ادعى في زمان من الازمنه أن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام ليست صالحة لذلك الزمان وأن المناسب فيه إيجاد سريعة أخرى وأحكام أخرى غير أحكام النبي عليه الصلاة والسلام فهذا من الكفر الناقل من الملة نعم كفرت الأسئلة كذلك يقول هذا ما حكم من يقول أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حكم من يقول أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره ولكن يصعب علينا في هذا الزمان الامتثال لكثرة المغريات والشواغل إذا كان يعتقد أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام خير الهدي وأن عمله عليه الصلاة والسلام وخلقه وادبه وما يدعو ويدعو إليه وأفضل العمل وأفضل الهدي وأفضل الخلق إذا كان يعتقد ذلك ولكن غلبته نفسه الأمارة بالسوء فارتكب أعمالا مخالفة لما يدعو إليه عليه الصلاة والسلام فإنه يكون بذلك عاصيا لا يكون كافرا لأن هذا عصيان وليس كفرا إذا غلبته نفسه وارتكب مخالفات ما لم يكن المرتكب كفرا أما إذا كان المرتكب كفرا ناقلا من الملة فإنه يكفر أما ما دون ذلك إذا كان يعتقد أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو خير الهدي ويؤمن ويصدق بما جاء به عليه الصلاة والسلام لكن نفس لكن نفسه الأمارة بالسوء دعته إلى المخالفة بفعل المعصية ارتكاب المحظور فإنه يكون بذلك عاصيا فاسقا آثما ولا يكون بذلك كافرا نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل وهل يشمل, وهل يشمل هذا البغض السنن أو الفرائض أم هو خاص بالفرائض فقط دين النبي عليه الصلاة والسلام لا يبغض شيء منه ولا يجوز أن يقع في قلب المسلم كراهية لشيء منه لكنه إذا ثقل عليه العمل لضعف إيمانه وضعف دينه ثقل عليه العمل ولا يعتقد أن هذا الهدي الذي هو من السنن لا يعتقد عدم خيريته أو عدم فضله ولم يقم في قلبه كراهية لهديه عليه الصلاة والسلام لكن تقول عليه العمل فمثل هذا لا يكون لا يشمله الحكم المقرر هنا لا يشمله الحكم المقرر هنا إذا على الإنسان العمل والسنن التي ليست بواجبات ولا فرائض إذا لم يعملها العبد فاته أجرها وثوابها ولا ياثم بتركها لكن لا يجوز له أن يكره سنن النبي عليه الصلاة والسلام او شيئا من هده او شيئا مما جاء به صلي الله وسلم عليه ولهذا قال عليه الصلاه والسلام من رغب عن سنتي فليس مني نعم احسن الله اليكم يقول هذا السائل من ابغض شخصا لاتباعه لهذه النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا يعتبر من من بغض شرع شرع النبي صلى الله عليه وسلم ا اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله، وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما وأن يحب المر لا يحب إلا لله. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله ولهذا هذا قاعدة الحب أن يكون في الله والبغض أن يكون في الله أما أن يبغض الشخص لاتباعه لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وتمسكه بهدي النبي عليه الصلاة والسلام فهذا راجع إلى شيء من عدم الارتياح أو الاطمئنان أو القبول للسنة والهدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا كان يبغض الشخص لأعمال يراها فيه لا تعجبه من أخلاق أو آداب ليست هي من هذه النبي عليه الصلاة والسلام فهذا أمر آخر نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل كيف يفرق الإنسان فيما يحصل له من المصائب من أنه ابتلاء أو عقوبة من الله جل وعلا على كل حال المسلم هده مع المصيبة أن يعلم أنها من عند الله ما أصاب من مصيبه إلا بإذن الله يعلم أنها من عند الله ويتلقى المصاب بالتسليم والصبر قال بعض السلف في معنى الآية المتقدمة هو المسلم تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم ويرجو الله عز وجل أن يرزقه على مصابه ثواب الصابرين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 إذا أصابته مصيبة يشغل قلبه بهذا الأمر بالصبر والاحتساب ورجاء موعود الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله ليكم وبارك فيكم يقول هذا السائل هل من كره شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لوجود مشقة فيه يكون داخلا تحت هذا الناقض وما معنى قول الله جل وعلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم جاء أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره وحفت الجنة بالمكاره والكراهية ليست هنا للدين نفسه وللشرع ولما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وانما لاشياء لا تتوافق احيانا مع ميول النفس للراحه للنوم للسكون للخلود للدعه لا تتوافق مع ذلك ولهذا عندما يؤذن لصلاه الفجر في الليل البارد شديد البرد النفس تستطيب الفراش واللحاف والدف وقد يكره الإنسان غسل يده في هذا الجو البارد بالماء وخروجه من لحافه إلى الجو البارد قد يكره هذه المعاني وليست هذه الكراهية كراهية للدين نفسه ليست كراهية للطهارة وليست كراهية للصلاة وليست كراهية للجهاد في سبيل الله جل وعلا ولهذا ليس هناك تنافي بين هذه الأحاديث وهذا الأصل المقرر هنا نعم أحسن الله ليكم ما نصيحتكم لمن يخوض في مسائل التكفير بغير علم يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله العالم المحقق والله يعلم أنني أعظم الناس نهيا عن التكفير والله يعلم أنني أعظم الناس نهيا عن التكفير والتكفير أمر ليس بالهين ومن قال لأخيه يا كافر فقد بأ بها أحدهما في الحديث قال إن كان كذلك وإلا رجعت عليه فالتكفير ليس بالأمر الهين والخوض فيه لا ينبغي أن يكون إلا من عالم رزقه الله سبحانه وتعالى البصيرة بدين الله تبارك وتعالى والفهم لشرعه والمعرفه بحال الناس وحال من يكفر أو لا يكفر والأعمال التي يكفر بها الشخص والأعمال التي لا يكفر أو ما هو كفر أو ما ليس بكفر ومن ليس عنده علم بدين الله جل وعلا قد يكفر بأعمال ليست كفرية قد يكفر بأعمال ليست كفرية كما صنع الخوارج أو قد يكفر من لا يستحق أن يكفر فيقع في إثم عظيم وظلم كبير ويضر نفسه بذلك ضررا عظيما ولهذا مثل هذه المسائل الكبار العظيمة يعول فيها على أهل العلم الراسخين ويرجع فيها إليهم لا يحكم المبتدئ أو طالب العلم المبتدئ أو العام ابتداء بهذه الأحكام وإنما يسأل أهل العلم ويحيل الأمر في ذلك إلى أهل العلم أهل البصيرة نعم كثرت الأسئلة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وقول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يراجع في الكلام على هذه الآية وكلام أهل العلم على معناها ومدلولها كتابة يسير العزيز الحميد أو فتح المجيد في شرح هذا الباب في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يجد تفصيلات نافعة وتقريرات مفيدة لأهل العلم حول هذه المسألة نعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه أجمعين